وَلَكِنْ أَنْ يُحَبَّ قَوْمًا يُبْدُونَ الْبَاطِلَ وَمَنْ يَعِيدُ تَرَائِب فَزْرُفَنَ حَوْتَ od ju kampan u fi dim كما قعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض بأجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء شيء انقدير ما يستحله للناس من رحمه فلا ممسك لها وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة هل خَلَقَكُم مِّنَ التُّرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا